نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأما لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا